والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَيَسْمَعُونَ ضَيْعًا مَّسْمُوعًا لَّا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سمعنا وَاسْمَعُوا وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَقْوَمَ وَلَكِنْ عَنْهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا